قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واهتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل سمّ إن أجال الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني ذعوت قوم ليلا ونهار ونزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستقروا تَوَشَّهُ فِيهَا بَوْهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَصْرَرْتُ لَهُمْ إِصْرَارًا فَإِنْ قُمْتَ تَسْتَغْفِرُ رَبَّكَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ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 لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا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 ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وَأَغْضَبْتَ أَعْظَمَ نُورًا وَلَا تَجِدُ غَاوِينَ إِلَّا ضَلَّنَا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ وقال نوح الرب لا تغر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تغرهم يضلوا عبادك ولا يلدون إلا فاجرا كفرا رضِبْ فِي الْجِنَّةِ وَلِوَانِ ذَيِّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ مُقْمِنٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ولا تجد الظالمين إلا تبارا